إ ذ ا ع ة بريدة, بريده تقدم ا الله ما علمت أن ضيور فما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يا عادل عن طريق الهدى متى تنتبه اليوم ما متى تنتبه اليوم المشهور اللهم احشرنا في د و ر ة السعداء والمتقين اللهم احشرنا في د و ر ة السعداء والمتقين و ا ل ح ب ن ا بالصالحين وتوكل ع المسلمين ولا تجعل مصيبتنا ب الدين ولا من رحمتك ن ا ئ ي ن ولا عبادك م ب ط و ن ي ن واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وابي وشهدي النيل